ان قارون كان من قوم موسى فغلا عليه ان قارونه كان من قوم موسى فغلا عليه واتيناه من القرون لما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح هذا يغنم لكل منا ناسك هارون تنوح بالحبته للقوته قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين انما انا